الله لو تدري كم أحبك غريب تحمله الراحلة والشوق إلى أخيه الذي خطف من مرابع قومه غريب اسمه جبلة بن حارثة تصله بعد بحث طويل أخبار أن أخاه زيدا حي يرزق وأنه يعيش في مكة قد اشتراه رجل اسمه محمد بن عبد الله اهتزت قلوب أسرة جبله وحرضت جبلة على إدراك أخيه فانطلق ملهوفا تسرع به راحلته عبر الصحارى وكأنها أكثر شوقا إليه وعندما لاحت جبال مكة تنفس جبلة الذكريات وطافت بمخيلته أيام الصبا مع أخيه وهما يلعبان تخيل فرحته وفرحة أهله وهو يردفه خلفه عائدين إلى ديارهما سارت الراحلة الهوينة، ودقات قلب جبلة تكاد ترددها الجبال، سأل وسأل، لكنه صدم بصلف قريش وقسوتها على ابنها الأمين صلى الله عليه وسلم، وظن أن هذا أجمل الأوقات لاسترداد أخيه كأن فرح جبلة يهتف افرح يا زيد ها أنا قادم لإنقاذك وإراحتك من أبي لهب وأبي جهل ولكن أين أنت توقفت الراحلة ها هو محمد صلى الله عليه وسلم فأين زيد اقترب جبلة فحيا نبي الله ثم ناشد أخلاقه ومرؤته وكرمه وقال ابعث معي أخي زيدا نظر عليه السلام إلى شوق الرجل لأخيه ونظر إلى حبيبه المتربع في قلبه فآثر إسعاد الناس على إسعاد نفسه وتهدج الصوت بالكلمات وهو يستعد لفراق أحب أبنائه إليه وقال هو ذاك فإن انطلق معك لم أمنعه لم تسعي الدنيا فرح جبله فتوجه إلى أخيه يبشره تعانق الأخوان وطلب جبلة من زيد لاستعداد للرحيل فتأمله زيد ولم يجبه بل نظر إلى حبيب قلبه وقرة عينه الذي لم يضربه يوماً ولم يُعنِّفه نظر إلى أكثر الناس تبسّماً في وجهه نظر إلى من منحه اسمه ودلاله وعرفه بربه عز وجل وعلمه حبه وتوحيده فغاب كل البشر وتلاشت كل المرابع واشتاق إليه وهو بين عيني ثم باح بعبارات الشوق الذي لا يطيق الفراق لا والله يا رسول الله لا اختار عليك أحدا أبدا ترى كم هي الدموع التي ذرفتها تلك الكلمات، وكم هي الدموع التي ذرفتها تحير جبلة من هذا الحب الذي لم يعرفه من قبل، ثم أسلم فيما بعد، ولما تذوق حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. أدرك حينها أي قلب كان بين جوانح زيد فقال رأيت رأي أخي أفضل من رأي وارتحل جبلة بغير القلب الذي حل به تاركا مكة عالما من المشاعر والدموع والدماء والفرح الخائف ففي أحد البيوت الحزينة تزف الشابة أم سلمة إلى أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع عبد الله بن عبد الأسد كأني بدموع فرحها تمتزج بدموع الشوق لأمها وكأني بعمار ينظر إليها فيخالط فرحه حزنه وهو يتمنى لو أن سمية الشهيدة زفتها